بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل في الإمامة الأولى بها الأدود قراءة الأفضح لجمعه بين المرتبتين الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد ما دفلنا هذا الفصل يتعلق بمن يتولى الإمامة والذي يتولاها هو الإمام وسمي اماما لأنه يؤتم به أي يقتدى به وكل من كان قدوة في عمل فإنه إمام في ذلك العمل فإن كان عمل بر فهو محمود لقوله تعالى واجعلنا للمتقين اماما وكذلك ما حكى الله عن ابراهيم انه قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي يعني واجعل من ذريتي ائمه واما الامامه فرع الشر فمثل قوله تعالى عن ال فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يعني يقتدي بهم من هو على ظنان أو يكونون قدوة وأسوة فالإمام هو الصلاة القدوة لمن خلفه يعني أنهم يأتمون به بنا في الدرس الماضي الفديث المشهور هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتمده يعني يقتدى به يقتدى به في أفعاله ولهذا كان وظيفة المأموم أنه يقتدي بإمامه يعني يتابع حركات إمامه لذلك سمي مأموماً يعني تابعا وسمي هذا إماما يعني متبوعا والإمامة في الصلاة لا شك أنها عمل شريف ولذلك قدم فيها بالخصال الشريفة لأن الإمام في الصلاة يقتدي به المصلون ويقلدونه في صلاتهم فيتمون معه وقد يغفلونه يتركونه يتولى صلاتهم ويكونوا يكونون تابعين له إن خفف وان اطال وان كان مأمورا بان يراعي احوالهم كذلك تصح صلاتهم بصحه صلاته وتبطل ببطلان صلاته ومن ما ورد في فضل الإمامة ان الامام إذا احسن كان له اجر او مثل اجر من صلى خلفه واذا اساء كان عليه آثامهم. إذا أساء في صلاة تحمل اثامهم وهذا ما يحمل الإمام على أن يحرص على إتمام صلاته وإحسانها إذا كان أنه بإحسانه وبإتمامه العباده سيحصل لهم مثل عجل من صلى خلفه ولو كانوا كثيرا هو بالناقص والتقصير في العبادة في أداء هذه الصلاة سيتحمل آثامهم آل فإن إثمه كبير ولهذه المسؤوليه توقف كثير من العلماء عن توليها مخافة عيون قي قصر لكن من وجد منهم أهلية من نفسه تقدم وحرص على أن يراعي أحوالهم وأن يكمل صلاة كما أمر به وأن يقتدي بالآثار الواردة وأن يحرص على إتمام العبادة كما ينبغي ليحظى بهذا الأجر كونه له مثل أجوره بقي هذا الفصل كما عرهنا يتعلق بالأولى من الأولى بالإمامة؟ يقول إن الأولى به القارئ الفقيه الذي قرأ أو هو أقرأ من غيره ولكن مع قراءته فقيه بأحكام الصلاة خاصة لان الصلاه هي التي يتولاها وينوبه فيها بعض الاشياء التي يحتاج الى معرفه حكمها فاذا لم يكن عالما بفقه صلاته لن يكملها ولو كان قارئا فاذا لا بد ان يكون قارئا و وفقيها لكن قد يتساوى إثنان أكثر في هذه الخصال وقد يتساوهون في عدمها فحينئذ يرجع إلى التخذيل بخصال أخرى و دليله الحديث المشهور عن أبي مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم يا يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنة فإن كانوا ففيه سواء فأقدمهم هجرة إلى آخره وسيأتينا إن شاء الله فهذا الحديث رتب الأئمة وقدم من هو اقرا وإذا قلت لماذا قدم بالقرآن نقول لأنه أشرف كلام لأنه كلام الله وليكون حثا للمسلمين على ان يتلوه وان يتعلموه وان يكثروا من قراءته وتحفظه حتى يكونوا اهلا للامامه عند الحاجة واذا قلت لماذا لم يذكر في الحديث الفقه ما قال عالم الفقير كما قاله ها هنا المؤلف نقول لأن الأصر في ذلك الوقت أنه لا يتعلم القرآن إلا وقد فقه كانوا يتعلمون ايات قليلة ثم يرجعون إلى معانيها ذكر ذلك ابن مسعود غيره كنا إذا تعلمنا يقولوا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 لأنهم اهل لغه وفهم واهل حرص ورغبة ولم يكن في العلوم تفريعات ولا تشعبات يجلس احدهم في الحلقه مره او مرتين ويقوم قد فاقها في دينه وقد علم كيف يصلي وكيف يتطهر وما ينوبهم في عباداته فلذلك يقتصب على القرآن لهم لا شك أن الذي يكون قارئا للقرآن وقد جوده وحفظه ولكنه لم يشتغل بفقه الصلاة ولم يعلم شيئا من الأحكام من أحكام الصلاة أنه ليس اهلا لأن الموضوع موضوع الصلاه الامامه انما هي في الصلاة فليس كفءا واهلا ان يقدم ما دام أنه لا يفقه الصلاة ربما نقص في الصلاة أو زاد فيها أو أخل منها بواجب أو نحو ذلك فتبطل صلاته وهو لا يشعر وهذا أيضا يحثنا على ان نتعلم فقه الصلاه أن نتعلم ما يلزم فيها من اركانها وهيئاتها وسننها وشروطها التي قبلها ومكملاتها وما يتصل بها نتعلم ذلك حق العمل حتى نحظى بالأهلية نكون اهلا للامامه عند الحاجة فالحاصل أن الإمام الإمام في الصلاة لا بد أن يكون من أهل القرآن وان يكون من أهل الفقه بالاحكام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 وهناك قارئ غير فقيه فالاولى القارئ لظاهر الحديث ظاهر الحديث يقتضي ان القارئ على اطلاقه يقدم لكل حال ومن مرادهم بالامي الامي هو اصطلاح الفقهاء هو الذي لا يحسن الفاتحة هو الذي لا يقرأ أو لا يحسن قراءة الفاتحة هذا هو الأمي عندهم وإن كان الأمي في اللغة الذي لا يقرأ ولا يكتب لأنه على الحالة التي ولد ولدتها عليه أمه على الحالة التي ولدتها عليها أمه فهو صحيح انه هو الامي المذكور في قوله تعالى هو الذي بعث الأميين الاميين رسولا منهم ولكن اصطلح الفقهاء على ان الامي من لا يحسن الفاتحه اصلا ولماذا قدم القارئ غير الفقيه على الامي الفقيه لأن من شروط من أركان الصلاة كما تعرفون قراءة الفاتحه فهي ركن أساسي لا بد من قراءته فإذا كان هذا لا يحسن فاتحة لا يقرأها أصلا أو لا يعرفها أو يعرف بعضها أو يحرفها وينقصها ولا يقيمها وهناك وهو مع ذلك فقيه يعرف كيف يركع وكيف يسجد وكيف يطمئن وكيف يسبح الى اخر ذلك وهناك قارئ عارف القراءة مجيد لها ولو لم يكن فقيها فانه يقدم والغالب كما ذكرنا ان الذي يقرأ القران لا يخلو من معرفه الفقه وله الفقه القليل الذي يتعلق بالصلاه يعني الذي يحتاج اليه المصلي لا يخلو مسلم نشأ في بلاد الاسلام من معرفه احكام الصلاه التي بها تصح وبها تبطل لكن قد يوجد كما هو مشاهد في بعض البلاد أو في أطراف البلاد بعض الأعراب الذين مشاءوا على جاهل ولن يكون عندهم من يفقههم يوجد عندهم الجهل بال بنفس فقه الصلاة بما يضطلها وما يصححها كما هو واقع والجهل أيضا القراءة فيجمعونا بين الأمرين بكونهم أميين لا يحسنون الهاتحة وكونهم لا يحسنون الصلاة كما ينبغي فحينئذن يقدم منهم من هو أقرأ نسبيا وأقرب إلى معرفة أحكام الصلاة نسبيا يعني ينسب هذا إلى هذا وإن كان الفلو أو الإهناذ فاسع لفيه نوع من, من الناقص. الله عز وجل يقول <تصفيق> أقام السبب. يسأل عن لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام بكر فقال مرأى ذا ذكر هل يصلي بالناس مع شهادته لبعض الصحابة أنهم أقرؤوا فأبين وابن مسعود. لقوله موخذوا القرآن من أربعة من ابن أم عابد فبدأ به فنقول لا شك ان ابا بكر أنه قارئ وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة قديمة قبل أبين وغيره وقبل ابن مسعود وأن صحبته هذه تقتضي أنه قد قرأ القرآن وإن لم يكن استظهره كله أو ذاته شيئا منه ولا شك أن ابا بكر أتم فقها وأعلم لطول ملازمته مثل فقهه ومعرفته بالأحكام مع قراءته لكونه تلقى القرآن من أول ما انزل تفوق بذلك على على غيره على ابين وابن مسعود وغيره من غيرهم من الصحابة زيادة على فضل الهجرة وزيادة على شرف النسب وقدم الصحبة وبعضهم جعل فيها أيضا إشارة إلى الاستخلاف أنه قدمه ليكون إشارة إلى أنه الخليفة من بعده ولذلك قال الصحابة رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا بالنسبة لقارئنا المقصو التجويد والقراءة أهم الحب. يسأل عن كلمة اقراهم بكتاب الله هل المراد أكثرهم حفظا واستظهارا واستظهارا للقرآن أو أقواهم تعبيرا واقواهم تجويدا وترتيلا ونحو ذلك فنقول القرآن يقرأ قراءة متوسطة يعني قراءة الصحابة ونحوهم لم تكن قراءة تقعر وتشدد وتطويل مد وتنطيق ولم تكن هذرمة وسرعة قراءة من غير تعقل وتدبر بل بينهما فإذا لا بد من ان يكون عارفا بكيفيه استخراج الحروف وقراءتها حتى لا يضغم ما لا يطغم وحتى لا يسقط او يبدل حروفا فيكون قد غير القران عن وضعه ولا بد أن يكون حافظا فاذا انا اختار انه يفضل بكثره الحفظ لان الذي يحفظ اكثر يكون اقوى على الشار الآيات التي يريد أن يقرأ بها في صلاته ويكون أيضاً قدر على على استخراجها وقراءتها كلما أراد ولأنه غالباً يكون يكون أتم حفظا لها دائماً بخلاف الذي يقرأها بتجويد ولكن في المصحف. متى سؤل عنها وليس معه المصحف لم يعرف آية هل هو القرآن هذه الآية وفي أي موضع لا يعرف فإذا المختار هو كهرة الحفظ ولا ننسى التدبر وقوة الاخراج وعدم الإضغام أو الهذرمة التي يخفي فيها القارئ شيئا مما أمي رضي الله عنه ذلك. لكن الشيخ لا شك أن يعني إخراج القرآن أو التعبير بالايات الواضحه الواضحة يعني إيضاح الكلمات. أنه مأمر به العموم الايات التي فيها التذبر والتعائس التأني كقوله تعالى لتقرأه على الناس على مكس، وقوله ورتل للقرآن ترتيلا ولكن أنا لا يعني لا ألزم ب ولا أستحسن القراءه التي عليها غالب القراء الذين نسمعهم في الإذاعة أو في التسجيلات ونحوها من كونهم يطيلون أو يمدون مدا زائدا حتى يمضي على أحدهم ساعة لم يقرأ إلا ثمنا أو ثمنا ربع جزء أو نحو ذلك فإن هذا خلاف المعتاد الذي كان عليها السلف الصالح فقد اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف شك انها أكثر من جزء وربع ولو قرأت بقراءاتهم التي فيها ذلك المد الطويل لاستغرقت ساعتين أو أكثر أو ثلاثة ساعات فلو كان كذلك لفاتت العشاء وهو وهم في صلاة المغرب فدل على أنهم كانوا يقراون أنه عليه السلام كان يقرأها قراءة مظهومة وسريعة لم تكن لذلك المدى الطويل ونحن ذلك وأما أحكام التجويد الذي يفرضونه الآن فانا أقول ليس بلازل إلا إذا كان وسيله إذا إلى معرهة تلك القواعد فمن أحسن أن يقرأ بدون ما فهمها فهو يكفي مثال ذلك الإنسان الذي ما قرأ النحو ولكن نشأ في بيئه يتكلمون باللغة الفصحى فتكلم معهم وقلدهم ما ينزل بأي قال تعلم قواعد النحو تعلم مرصوبات الأسمى مرضعات الأسمى وما أشبه ذلك ما دام أنه حصل أنه لا يلحن وأنه يقيم الكلمات كما ينبغي هل يلزن صحابة والتابعون ما يعرفون قواعد النحو أغلبهم لما هذا بعدهم ثم كذلك أيضا قواعد التجويد ما كانوا يعرفون فإن حروف الإخفى كذا وحروف الإضغام كذا وحروف الإقلاب كذا وحروف القلق كذا ما كانوا يعرفونها ولكن يقرؤون هذه كما تلقوها فإذن ما دام أن الإنسان يقرأ القرآن كما كما يعني علم وأنه لا يضغم به شيئا وأنه يصبح بعروفه فالحمد لله كذا من غير أن يلزم بأن يحفظ القواعد والتجويد الذي في الكتاب الفلاني أو النظم الفلاني أو ما أشبه ذلك ليس بلازم القصد حصل وهو قراءته قراءة فصيحة متمكن ممكنا الحروفة ومخليا كل حرف من مخرجه كما ينظر ثم الأسن لقوله فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سن الرواه مسلم وقوله وليأمكم وليأمكم وليأمكم أكبركم متبخن عليه ثم الأشرب الحاق للإمام الصورة الكبرى ولحديث قدموا قريش ولا تقدموها وحديث الأئمة من قريش. إن التقليم بالسن فليس يسبب طرد هو عند الاستواء عند الاستواء استواء اثنين أو عشرة جماعة. في كونهم على حد سواء وفقههم استووا فيه وتساووا في هذه الخصال وحينئذ يقدم بالسن لماذا؟ لأن الأكبر سنا أكثر عبادة وأكثر ممارسة لهذه العبادة فيكون معرفته لها وتطبيقه لها اتمنى من غيره فلذلك لذلك استحق التقديم بهذا لقوله عليه السلام فإن في هذا الحديث فيمكنه القراءه سواء اقدمهم سنه وكذلك في حديث مالك بن حويرث لما قال له ولأمكم أكبركم ذلك لأن مالكا ومن معه كانوا متقاربين أو متساوين في الخصال لأنهم هاجروا جميعا ولأنهم تعلموا جميعا علمهم قاموا عشرين ليلة يتعلمون الغالب استواءهم في القراءة واستواءهم في الفقه وفي الأحكام لذلك قدم بالسن قال وليأمكم أسنك أكبركم ولأن السن له حرمه فالناس عادة يحترمون الأكبر سد لكونه أقدم في السن وفي العبادة ونحو ذلك وأكثر عبادة وأكثر ممارسة للأمور لما أشبه فيقدمونه في مجالسهم ويقع ويحترمونه ويعرفون له قدره فجاء الشرع على ذلك حيثه جعله اولاد بالإمامة عند الاستوى وأما التقديم بالشرف المراد بالشرف هنا شرف النسب ولا شك ان الشرف بالنسب لا يكون مطردا في الفضل ليس كل شريف نسبا يكون احق من غيره بل الشرف في الاصل بالعباده والتقوى لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولم يقل اشرفكم ولقوله عليه الصلاه والسلام في الحديث ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه ويقول بعضهم لامركما الانسان الا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبالها فهذا ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعه لسبه ولا نفعه قربه وهذا سلمان الفارسي من فارس يقول النبي عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت ولكن إنما هذا عند الاستوى وعند الاستواء في الخصال التي قبلها اذا استووا في القراءه واستووا في الفقه واستووا في الهجره واستووا في السن واستووا في الاسلام يعني في ظل روايات اقدمهم سلما يعني اسلاما استووا في هذه الخصال ما بقي الا خاصله واحده يعني يفضل بها وهي شرف النسب لانها بلا شك ان الذين لهم هذا هذه الميزة لهم نوع شرف ولذلك كان قهرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل شرف ولكن ذلك خاص بمن كان متمسكا منهم باتباع النبي عليه الصلاه والسلام واما هذا الحديث الذي يقول فيه قدموا قريشا ولا تقدموها فهو حديثا مشهور قد رواه الشافعي وغيره ولكن كثيرا من العلماء ما, صحح ما صححوه وذلك لأن فيه نوع أو بعض من الخصال التي قد, قد تشتنكر فبكل حال لو قدر انه ثبت لكان التقديم خاص خاصا للاستواء قدموا قريش ولا تقدموها نقول عند الاستواء ان لو قدر ان يساعد القريش من بل من ذريه مثلا علي او غيره انه جاهل امي لا يحسن شيئا وهنا إنسان حبشي أو تركي أو رمي عالم وقارئ وعابد لا شك أن القارئ أو لا من هذا القريشي الجاهل من أصل الحديث فقسوله عليه والسلام ما قال أو ما خص قريشا بهذا الشيء بكل حال لأن هذا عندما تستوي, تستوي أشخاص في هذه الخصال وأن قياسهم بالإمامة الصغرى على الإمامة الكبرى فهذا أيضا ليس بمضطرد هذا لا يفزن ولا يستوي الإمامة الكبرى يعني الخلافه والنبي عليه الصلاة والسلام أثبتها بقوله الأئمة من قريش اعرحنا <تصفيق> ان كون الرسول عليه السلام حصل الأئمة الأئمة من قريش والخلافة في قريش وإن هذا الأمر في قريش يعني الولاية لا يلزم منه ان تكون الإمامة الصغرى التي هي في الصلاة مستحقة لكل قرشي وإن كان جاهلا لكن أرهنا أن هذا عندما يستوي اثنان أو أكثر في هذه الخصال فحينئذن يقدم بهذا الشرف الشر النسب. الشيخ المؤلف ذكر المرتتين هذه ولا ذكر قبل هذا الإسلام. أن النبي قدم في الحديث. يسأل الأخ عن أن المؤلف اقتصر على القراءة وعلى الفقه ولم يذكر الإسلام التقديم بالإسلام. وذلك لانه في وقت النبي عليه الصلاه والسلام الناس يدخلون في الاسلام افواجا ومتفاوتين بعضهم يسلم قبل بعض بأزمنة او باشهر او بسنوات ولكن في زماننا الغالب من المسلم من حين يولد وهو ينشا أو مسلما فلا يقال هذا من اقدام اسلاما قبل هذا إنما يقال أكبر شدة ويلزم من كبر السن أن يكون أقدم إسلاما لأنه مولود على الإسلام المسلمون الذين هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مولودون على الإسلام فلا حاجة إلى أيها يذكر تفاوت بين أسبوعهم إسلاما أو ألحقهم المتأخرهم المتقدم كلهم في الإسلام سواء المسلم الذي ولد بين ابوين مسلمين وفي بيئه ومجتمع مسلمين ينشأ على الاسلام والهدي هذه هي لكن عموم الحديث الحديث يدل على أنه أمر أمرهم أن يختاروا ظاهر الحديث أمرهم أن يختاروا يختاروا من هو أقرأ من هو أكبر. وذكرنا قبل قليل انهم متفقون في أكثر الخصال متفقون في الهجرة. وفي القراءة لكونهم تعلموا سواء وفي الفقه لكونهم تعلموا سواء فما بقي إلا السن الذي ضرورة عادة أنهم لا يتفقون فيه وإن كانوا كما ذكر مالك بن حويل إنهم متقاربون يقدمنا العشرين ونحن شابابات متقاربون يعني متقاربون في السن ولكن يأذن من كلهم متقاربين عن الله متساوين يكون بعضهم أكبر. ثم الأتقى والأورع لقوله تعالى إنا أكرمكم عند الله أتقاكم ثم يقرأ مع التشاحف كيانا على الأدنى. التقوى هو يعني الذي يكون أشهر التقوى عليه أكثر. ونعلم أن التقوى هي تركو المحرمات وتوقيها واتقاء الله بفعل كل طاعة وترك كل معصيه فإذا كان هذا أتقى يعني أتم تطبيقا لخاصلة التقوى كان ذلك حق لتقديمه وأنت تعرف أن التقوى تارة تطلق تتعلق بالله وهو الاكثر اتقوا الله اتقوا ربكم لاننا توقف سخطه يعني اتقوا يعني سخطه وغضبه وعباه وعقابه وتاره تتعلق بالعذاب كقوله فاتقوا النار يعني اتقوها يعني توقوها توقعوها اجعلوا بينكم وبينها وقايه وكلهما متلازمان إذا قيل له اتق الله واتق النار فإنهما متقاربان لأنه إذا اتق الله أتى بالأسباب التي تكون وقايه وحاجزا بينه وبين النار وإذا اتق النار فذلك يكون بطاعة الله فإذا الأتقى هو الذي تظهر عليه آثار التقوى يكون أبعد عن المحرمات وأتم قياما بالواجبات وأشد خوفا وخشية من الله وأكثر عبادة وصلوا أيضا بالورع الأورع وهل صفة الورع خاصة متعقمة لخاصه التقوى او انها نفسها هل التقي هو الوضع او الوضع شيء ازود من التقي لا شك ان كلاهما متقاربان وان الانسان ما يحمله على الوضع الا التقوى وانت تعرف الوضع انه ترك المستبهات التورع غالبا اكثر ما يقولونه في المكاسب وفي الاموال ونحوها المتورع هو الذي يترك ما فيه شبهة اقرب قريب من شبهة ولا من وجه بعيد يتركه فيقال هذا ورع هذا متورع يترك كثيرا من المكاسب ومن الاموال ومن الهدايا ونحو ذلك وفيه كتاب لهذا الاسم بالإمام أحمد دعلكم قرأتموه كتاب الورع يدل على ورع الإمام أحمد تورعا زائدا تورعا زائدا حيث أنه حتى بدرجة أنه إذا دخل للسوق لا يأخذ إلى أردى يكتب من محابر الناس يدخل بمحبرته دواته ما يكتب من محابر الناس هذا من ورعه مخافة أن يكون في ذلك المداد الذي يكتب به شيئا مشتبحا او ما يشبه ذلك ومن ورائه كما تعرفون كونه لما أصلح له مطرة الخبز في تنور ولده صالح الذي تولى القضاء لم يأكل منه لأن ذلك الحطاب اكتسبه ولده من وظيفة القضاء الذي قد يكون مع القباط أو ما يدخل عليهم شيء مشتبه يتورع أن يأكل ذلك وكذلك لم يستبق بسراد يوقد من بيت ولده صالح ما خافت أن يكون ذلك في الداخل الذي من هذا المشتبه هذه أنثى من الورع فبكل حال لا تكى الإنسان أتنة ورعا دل على أنه اتم تقوى ذكر أنه بعدما تتم هذه الخصال يستوي يستوون فيها ينتقل إلى القرعة والقرعة ذكر ابن القيم بالطرق الحكمية أنها طريق شرعي لاستخراج المجهولات شرعي أقره النبي عليه الصلاة والسلام مرارا فدل على انه طريق شرعي وان كان بعض العلماء انكر القرعة وقال انها غرغا وانها غرغ وقد يصيب من لا يمن ليس وقد يكون يحرم المستحق وما اشبه ذلك ولكن لما لم يكن هناك وسيلة وسبب الى معرفة المستحق الا بهذه القرعة كانت طريقا الى ايصال ذلك مثاله هو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه في سفره قد, أو قد يقول الذين ينكرون القرآة إن هذا ليس عدل قد تكرر القرآة على امرأتين في سفرتين أو في ثلاث ويحرم البواقي التي لن تصيبهن القرعة ربما أن منهن من لا تصيبه قرعة في عمرها ومنهن من تصيبها في السنه مرتين نقولوا هكذا جاءت النصوص وإذا لم تصيبها فإنها تقنعوا لذلك لأنه لن يكون عن تعبد حتى يكون جورا وظلما إلا هو عن هذه القرعة التي لم يكن فيها إلا ضرب هذه الاستيهام قد ذكر الله القرعة تعيضه القرآن في قصة يونس يقول له تعالى هساهمة فكان من المدحضين فإن أصحاب السفينة الذين راكضا معهم يونس ربي الله لما أحسوا بالغرق قالوا لابد أن نلقي بعضنا حتى مخفف عن عن السجينة وإلا غرقنا كلنا فأقرأوا بينهم وقعت القرعة على يونس فكان من أمره أنه ألقى نجساهم الزحر فالتقمها الحوث إلى آخر كذلك ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر له أن رجلا أعتق ستة مماني ولم يكن له مال إلا غيرهم وكان ذلك في آخر حياته راضب عليه واستحضرهم واكرع بينهم فاعتق اهنين وارق أربعة استعمل القرعة حتى لا يقول الله الذين أرقهم إنه منهم إنه خصنا إنه, إنه ما لمع أولئك استعمل القرعة حتى لا يكون فيها جور ظاهر بسبب من الأسباب ونشهر انه هو ما ينبغي فهذا بكل حال يعني علم القليل ممكن انه اراد بذلك يعني المحامة يعني الزب عن الامام يحبط انه فعل شيئا عنديه ديابة تتشدد او ما اسمها والذين اثبتوه كثير وذين اثبتوا مغلابا القصار بكل حال الوراء بابه واتئ لأنك ترأت في إثيرة عمر بن عبد العزيز أنه كان له تراجان أحدهما من بيت المال يوقذه للنظر في أمور العامة والآخر من ماله الخاص يوقذه إذا اختاج لأمر يحتسق بنفسه، وهذا ايضا من الوراء يخطح في التفقات تاقب بس نادح بعد القصة في الألاء صالح وفي الحجم هذا هو المشهور أنه تولى القضاء وأبوه موجودا يعتذر عن هذه المسالة الثالثة يعتذر من هذه الحاجة وفي حاجة وصاحب البيت الصالح لإمامة أحق بها من حضره في بيته لحديث لا يعمل الرجل رجل في بيته رواه مسلم وإمام المسجد ولو عبدنا حق بالامامه فيه لأن ابن عمر اتى ارضا له وعندها مسجد يصلي فيه, يصلي فيه مولى الله فصل ابن عمر معهم فسألوه أي أمهم فأبى وقال صاحب المسجد يا حق رواه البيهقي بسند جيد وقال أبو سعيد مولى أبي وسيد أو أسيد تزوجت وأنا مملوك فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفه فحضرت الصلاة فتقدم أبو درم فقال وراءت بلتبت إلى قابي فقالت ذلك قالوا نعم تقدموني رواه صالح بإسناده في مسائل. لهذه <تكلم> ما في تعني الخصال التأقلين. رق إن صاحب البيت أولاد التأقلين وإمام المستند أولاد التأقلين. ولو وجد خلفه من هو اقرا او افقه او اعلم او نحو ذلك من الخصال وذلك لأن صاحب البيت املكوا ببيته وهو الذي يتقدم فيه دائما فيكون احد وقد ورد هذا في حديث ابي مسعود وفيه قوله عليه الصلاه والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل ببيته ويروى ان تنهي سلطانه ولا يجلس على تاكلمته الا باذنه فمنع من, من ان يتقدم أحد على صاحب البيت استهدوا من ذلك اولا إذا, أهل اذا سمح لك صاحب البيت ان تتقدم فإنك تتقدم لأنه هو الأحق وقد آثرت بهذا الحق هو الأولى وقد أذن لك الاستقدام فهذا يصح يصح أن تتقدم لأجل الحاجة لأجل العزر بقي خصية الزالية ما يظل عبد منها ذكرها كما سمعنا وهي أن يكون صاحب البعيثي اهلا أهلا للإمامة شيء كان أمي جاهلا لا يخسن الإمامة ولا ولا يقرأ القرآن ولا يقرأ ذاتها ونحن ذلك فليس لأحد لأننا إذا صلينا خلفه ونحن نخسنها كان ذلك سببا في إبطال فلا أفل لأن من صلى خلفنا لا يحسنها وهو يحسن هذا طلب وعبادته باخلاله بها بما يجب فقد ذكر الامام احمد خليفه رسالته السنيه قال اذا لفظه قريبا من قوله اذا صلى فاذا من وخلفه من هو افضل منه لن يزالوا في كفال يعني اذا تقدم وخلفه من هو افضل منه ولعل هذا إن اذا كان مستمرا ثم امام المسجد حوله ولو حضر خلفه من هو افقه واعلم واقرا واكذر واشرف لماذا لأنه المركب فيه والمستمر عليه والمداوم عليه وأولئك لم يلتزموا به ولم يستمروا على صلاة فيه بل إن حضروا صلوا أو إتيانهم له زيارة أو مرورا غير مطلباً ولا مستمد فيكون إمام النسجد الذي فأين فيه أحق من غيره لهذه الأحادي التي سمعنا ولما ول... ذكرنا من التعليل انه ما ستقدم عليه ان كان, كان ذلك سببا لوقوع المتاجره والنزاع بينه وسببا ايضا لتاخره واخلاله لهذه الوظيفه التي تقلدها فيؤدي ذلك الى ضياع المصلون احيانا اذا تاخر هذا وامتنع هذا ولذلك ينهى أن يتقدم أحداً على إمام المسجد الراتب لكن لو تبح وآثرك وأنت افضل منه فلك أن تتقدم بإذنه لأنه فرق له وقدم له الإمام النسجد الراتب شخص آخر كلها تحدث منه وقيل أن الإمام يكون بمنزلته إذا كان اهلا يعلم عليك وكيل ان تكون مكانه هو رايتك فانك تكون انت تنام لانك نائم عنه والحر اولى من العبد ترى الحر وكونه من اهل المناصب والحاضر اولى من المسافر لانه ربما قصر بعض فلأنها من لفتن عليه من العزائف ولأن سيده قد يمنعه من إسلام الصلاة وإطالتها كما ينبغي ونحو ذلك ولأنه قد يسر بالإقامة وما يسمى ذلك فكان الحر أولى منه ولعل هذا أيضا عند الاستواء عندما يستوي عنه الخصال فالتراءة وفي هو ما اسمها ذلك فإنها حين إذن يكون الحضر أولى من هذا المملوك ينقص الرق لا شك أنه نقص الفتيك عليه منافعه ومملوكة عليه أوقاته حتى أنه تسقط عنه يسقط عنه الحج كما هو معروف وتسقط عنه جمعته إذا كان بعيداً لكثيراً من العلماء تسقط عنه لأنه يغوص على إمامه وعلى سيده خدمته فلذلك يكون الحظ أولى كامل من الحرية وأن الحظر في المراضبه المقيم أولى من المسافر المسافر نعروهم إنه يقفر فإذا كان هناك جماعة مقيمون فيهن من هو أهلاً من إمامه فهو أولى من ذلك المشافر بخافة أنه متى صلى ركاتين يسلم وهات المأمومين الباقيين بعض الصلاة جماعة ما صلوا إلا ركاتين جماعة وكثير الباقي صلوها فراداً هو قد يشق عليه من يقدمه آخر سلاتهم واحدا منهم فلذلك الحوء المقيم هؤلاء من المسافر وغسر بعضهم أيضا خاصية أخرى وهي أن الحضري هؤلاء من البدوي لأن الغالب على المداد الجفاء والجهل وبخلاف المقيمين في البلاد لا الغالب عليهم المعدث والفقه على حد قوله تعالى واجنر الاعراب واجنر لا يعلمه الا الذين انزل الله عليهم او التي انزل الله على رسوله فاكره الى انهم يكونوا جهل عليا فاذا هذه من الخصال التي يقدم بها عند الاستواء الفرض اولى من الممنوع والمقيم اولى من المسافر والحضر اولى من البدو والبصير أولى من الأعمال لأنه أقدر على توقف نجاة واستقبال سبلة بعثته. هذه فصل فساد أكثر اللي فوقها على ذكرها، ولكن فيها خلاف الذين قدموا البصير يعلن بما ذكروا إن لم يكن هناك دليلا نفسي. علم بما ذكر أكبر على ثقل اللبات ان الطير على معرفة يطير بها بها تركل سيكون اولى لكن منهم من فضل الاعمى والصفاء اولا بعض الابله كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شاف مستخله من مكتوب يستخلفه بالامامه وقد يستخلفه لغيرها وهو اعمى مع انه يوجد قد يوجد في المدينه لانه بصير وقارئ ولكنه كان يستخلفه ضلالا انه أهل للامامه ولا ينقصه في الحقل وأن وان تعليلهم فيقابله ايضا فعلينا ثانيا لمن رجح إمامة الأعباء قالوا لأن الأعناق غالبا أسمى لأقدر على حفظ صلاته لأنه لا يسوس عليه ما يراه بخلاف البصير فإنه قد يقلب بصره هنا وهنا ويشف في صلاته ويكون ذلك وينقصه ينقصه جزء من صلاته بأس وسطه وبيكلا هذه نسبة وما أشبه ذلك لأجل ذلك فضل بعضهم الأعمى وبكل حال الغالب أنهم على حد سواء وأن التقديم إنما هو بالخصال بالخصال الأخرى يعني إذا قدر ان هناك أعمى وبصير فإنهم على حد سواء رجح هؤلاء الى ان انه على حفظ ثلاثة ورجح هؤلاء الى البصير لانها اقلم على التوقي كما قال واذا ف هذا مرجح وهذا مرجح فان نقول الترجيح هذا الاناره الاخره من القراء وقال الان اقرا كل الدراسه الفجرة وما أتبه البارك هذه يعني يكون التقليم بهالي قول كل منهم أهل من السيرة أولاء الصلاة والمتوضي أولى من ضدهم وضج المتوضي المتجمن بأن الوضوء يرفع الحدث المتوضي ضد المتيمن عند الفقهة أن التيمن كما تقدم مضيح ليس جناكك. الحدث لاكي. الحدث هو لاكي. <تصفيق> أنت مستحن. نسهر. نسهر أنت. نسهر. وشكره <تسجيل> امامه غير الأولى بلا إذنه للإفتئات عليها شكرا ذكر أن في جملة التي قدم بها المتضبع على المتيمن وعلنوا بأن المتضبع أرشف عنها الحدث وأن المتيمن فإنه لن يرتفع بالحدث هو باقي وهذا ينبني على اختيار الفقهاء أن, أن التيمم مبيح ليس برافعا من الحدث ولكن ترجح عندنا أن التيمم رافعا مؤقت رافعا من الحدث رافعا مؤقتا إلى وجود الله إذا وجدنا فإنه ينزل استعماله بقول النبي عليه الصلاة والسلام الصحيب الطيب فهو رؤى أحدكم وإن لم يجدلنا عشر سبيل فإذا وجدلنا فليتق الله وليمسه بشرته فأمره عندما يجدلنا أَنْ يستعمله أن يستعمله بغفئه ذلك الحديث فدل على انه طهور سماه طهورا ولكنه جعله مؤبثا فاذا الصحيح انهما على حد سواء يعني المتوضل والمتيمن ما دمنا قلنا ان هذا التيمم قد ارسل عليه وانه ما وجدنا ان قد سيتوضا انما سيمم بعدم الموت فالتيمم ان شاء الله لارفع الحدثه سيكون طهورا كما سمه النبي عليه السلام وكما سمه الله في قوله تعالى في ايه التيمم ما يريد الله ان يجعل عليكم من ولكن يريد ليطهركم يسأل بعض الاخوان أن إذا كان التيمم ليس لها قبلنا وإنما هو لبرد أو لمرض أو لجبيرة أو له ذلك فنقول الحكم لا يختلف ما دام أنه معذور وان الله قد اباح له التيمم بقوله تعالى وان كنت مرضى أو على سفر ما تجد ماذا إعنائك فتيممو فسوا بين المريم ومن لم يجب وجعله لكلهم طهورا ان شاء الله. يقول وشكره إنما في الأول بلا إنما في غير غير هو الذي هو أنقصه من الخصال عن غيره يعني إذا كانوا في قراءة فشكره إيمانة أقلهم قراءة بلا إذن القارئ وشكره إيمانة غير قاتل غير إيمان قائل نسق القاتل بلا إذن وهذا لا مكيدة ولا تخطئ إيمان الفاسق إلا في سمعة وعيد تعذره خلف غير خلف غير بقوله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون وراء ابن ماجعا جابر مرفوعا لا تأمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا الا ان يصره بسلطان يخاف صوته وسيفا وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج والحسن والحسين يصليان والحسن والحسين يصليان وراء مروان وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان فاجر وان عمل الكبائر رواه ابو داود وقال البخاري في صحيحه باب امامة المسون والمكتبع وقال الحسن صل, وع صل وعليه بجعته ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار ابن الخيار ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصول فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنه ونتحرج فقال الصلاة أفضلات. أحسن الصلاة وأحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا اساءوا فاجتني اساءتهم ذكر أنها تخره إمانة الهشقة والعصاة ونحوهم لكن متى كان لهم ولاية ولن يستطع المسلم أن يخرج عن ولايتهم سيطرتهم فانه معذور لهذه الآثام التي سمعنا وذلك لأن الفاسق ناقص الدين نسقه ومعاثيه تنقص عبادته وتنقص أهليته فليس يكون يعني يقدم على من هو تقي، وقد فاسق ما هو معروف التقي، التقي هو يعني السالم من الذنوب ومن المعاصي ومن الاصرار على الكبائر أو الصغائر أو ما اسمه ذلك، هذا هو التقي، والذي يحصل فيه شيء من النقلة ذلك. هو الفاتح من أصر على صغيرة أو فالة كبيرة وعن يبالي بها أو قالها أمرا صريحا عن عنده بلا تأويل أو ما يسبه ذلك من أنواع العصاد وكثيرا ما يسأل سائلون عن إنامة غير الراتب إنام ليس براتب تقدم وهو عليه آثار المعصية نقول ما دانا أنه تقدم فإنك تصل له بعدها الصلاة لأنه ليس لمستدع إذ ما يأتي جماعة بعد الصلاة قد يتقدم إنسان خليق. مثلاً أو معروفاً إذن يأثر بالدخان أو بالعقوب على الملحى الملاهي ونحوها أو مسبل إلابه يعرفونه أو يعرفون منه الأصل خفياً يعرف هذا من الناس أو يشاهد من عصية ظاهرة كحليف أو مسبل مشاهد فيقولون كيف نصلي؟ خلف كيف نسأله؟ فنجمهم لأنهم لما تقدم وإن يمكن تأخيرة قلناه ولنا فكان غير مستنف إلا هو في هذه المرة العارضة فصلناه قد شعك ودرك فضل الجماعه هذا كله ان لن تجيب من هو إن لن تجيب جماعة أخرى أفضل فإنك لا تصلي خلفهم وهكذا القدر أن هناك إمام مؤكد ولكنك كاره منه خسرة تقبح في جيله ففي هذه الحال تتجن صلاتنا صلاة إذا تعدل إلى المساجد الأخرى وتوصح الذين يريدون من جاة اليوم فلا يصلوا خلفه وتبين لهم أنه ليس أهلا رجال يستجله بمن هو صالح فإن الإمامة لما كانت من أفضل الأعمال كان المتولي لها هو اولاد ان يكون من اهل الديانة واهل الوراء <تصفيق> <تصفيق> يقول هذا الاخوان هل يكون ذلك غيبه اذا قلنا ل هذا المعموم لأجل المعموم لأولئك المعممين إن إمامكم هذا يفعل كذا لأنه يعكف على الناصي، لأنه يعكف على النلاهي أو يقتني الصور أو ينظر إلى الأهل المخليعة مثلًا أو أنه هي ذيته يؤي إلى هي فسقة وفساديين أو ما أشبه ذلك يكون هذا غيبًا ليكون لا للنفيحة يكون نفيحة وذلك. أولاً أمه عره بفصه عرفته أنت وعرفه أشخاص بفصه ولا غيبة لفاشق وثانياً أنه هذا تحذير تحذيراً يا أولاً ينخدعوا بظاهره حتى يحتاطوا لأنفتهم يأتوا على ما يكمل لهم عبابتهم لا تستحمل و... لكم غيبة ولو لم ينصف يعني إذا كان هذا اللي م... هو صحيح أنه من بعد النصف كل هذا بعد ما تنصحه وترى فعلا انه أنه لن يتأثر بنصحك تقول له أنت ستوى لعاملا وموثدا وغريفة كريفة رفعة القادرة وقد أردت منك الخصوة الفلالية إما ظاهره فتوله خذيطا مثلا عنصدرا وإما خذية كما يشارنا اليه في بعض الأشياء لا بد أنك تنصحه لكن لست أعرفت أنها استمر وأنها لم يركز فلتحين أن أن تحذر الآخرين أن لا ينخدعوا بظاهره وأن يحتاطوا لأنفسهم ويطلبوا لهم من هو أكله وأما ثلاث الصحابة خلف أولئك الأمر فثلاث من الأمر خلف الحجاج وثلاث الحسين الحسين خلف مروان ونعش وكذلك إن عملتنا في زمن أثنان لن نخفر وقول أثنان كما سمعنا إن الصلاة من خير أعمالهم يعني من خير خصالهم التي يعملونها ومن دام أنهم يسللونها إنك تسلل معهم لتعوم هذه الصلاة عبادة إذا قولوا أولئك قوما قهروا بخيوفهم قهروا بيلايتهم وليس لأحد مهرب عن أن يصلي خلفهم أو أن يصلي وحده لكن تعرفون إلى هذه التي وردت في تأخيرهم الصلاة وقول النبي عليه الصلاه والسلام إنه يلي يليكم أمر يأخذون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قالوا كيف نفعل؟ قال صلى صلاة الوقت الذي ندرسها معهم صلى هذا إنها لكم نافلة فجعل مما يقضحوا فيه وقع هذا أيضا إلى أمية كان كثيرا في عبد الوليد وفي عبد سليمان بينهم من آخر وكذلك في عبد مروان وفي عبد الملك يأخرون الصلاة على موافقهم يعني لا يصلون الغر إلى قم العصر ولا العصر إلا قربة انتصار ما بين العصر والمغرب ونحن ذلك فهذا لفك أنه خدحاً هي العدالة والديانة ومع ذلك أمرت بأن تصلي الصلاة بوقتها وإذا عدرتها معهم تصلي معهم لك نافلة وأمرت أن تصلي خلفهم ولو كانوا فيهم هذا الزب الذي هو تأخير الصلاة او وقتها مع الذين أيضا في صالم أخرى في يعني مروان رحمه الله بعضهم يقدحوا فيه إن كان البخاري عنهم عنه صحيحه مروان بن حكام لكن مما ذكروا أنه كان هو الذي سبب الثورة على عثمان لما أرسل كتابا إلى لقتل محمد ابي بكر قال إنه أرسل ذلك والله أعلم خاصا أنه أنهم طعنوا فيه بشيء من الخصال وعلم أن الذين طعنوا فيه لهم لو نيلهم إلى من العباس تندعون الخصال التي إذا أمه تكافمونها إلى بين الأذى وكذالك أن الحجاج بن لقيس أنه استهرا إراقة الدماء التسرعه بالقتل استهر بهذا وأما ديانته فليس عليه طعن في دينه ما أثر عنه أنه يفعل شيئا من المنكرات ولا من المحرمات إنما أثر عنه هذه الخصلة وهي كونه يقتل بالتهمة وما يسبحها لأنه له آثار حكمة وله أفعال حكمة ولو لم يكن منها الا توسيعه دائره الاسلام في الجهه المشرق وتجهيزها اليس كذلك تغلبوا بها وفتحوا بلادا كثيره تجتنب وما راى انها بتوسعت رقعه الاسلام في اهله توسعا محسوسا ملموسا لولايته او توليته محمد بن القاسم وقتيلة مثلهم ونحنهما من الأمراء الذين كانوا يحسنون على الاستمرار هل هو خصال محمودة؟ لكن اشتهر وله هذا التسخر ولا كل حال فإنه قادهم إلى ذلك لذلك ذكروا في جملة من منفس الذين صلوا الصحابة خلفه. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.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 ده هو ده اللي احنا بنستناه ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديثه انه عليه الصلاه والسلام قال على المقتصدين أو المقتتلين أن ينحددوا الأول في الأول وإن كانت امراه م... لا أكثر الصلاتك نصبين لا تلفظ ولا على أنيخو جد فعلنا خاص الله يسلمك من الحديثين على يمنتي لا تتركوا لا لا تتركوا لا تتركوا لا تتركوا آه آه لأ اليمين هل تقبل من المدعي عليه في نفس حصول السب والشيخ واللعنة؟ الإنسان قام المشاهدين قال لي يا سبا دون قصر الأمر إنما سبا لا أعود ما تقبل لكن ما تقبل مدعى <تصفيق> المدعي المدعي كل ابنه ااا على ان السد هو سد ولا ما يجوز قول ما يعني ما يخلص القصد لأن البيينة من السريلانكي كل واحد والبيينة هذا والبيينة يعني في ما حد قال البيينة هو اللي ماله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قول الحسن صلي عليه بداعك يدخل من هذا بداعك قادير في الصلاة الخلطة على أو الجهل أنا أعلم الجنة فلو بدأوا بينا هنا بهذا وإنسان فيه لو مخالغة كل ذلك ما يقال من نفسه هذا ندخل الجنة مقتضى انتقل لا الرابع الي من غير فاته انت من غير رب لا رحله يا جماعه الى نهايه لا الى نهايه رحله يا رحمه و الناظره وان اذن له ان يذهب الى الجنه ولا يذهب الى الجنه ولا يذهب هذا يقع مشطار كان لا انه اراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنه وعبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله عمر قد بينا خبره الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا منان من ولا مدن وخمر إن أنه إنما أراد حضيرة القدس من الجنة على ما تأولت على أحد المعنيين ثم ساق إيدي عن عبد الله بن عمرو أنه قال لا يدخل حضيرة القدس فكير ولا عاق ولا منان من قال والمعنى الثاني ما قد أعلمت, أف... ما قد أعلمت أصحابي ما لا أخفي من مرة من الأول أن الزراج لا يترين أعالي الجنائي أو أثاظ لا. ما قد أعلمت أصحابي ما لا أخفي من مرة أن كل وعيد في كتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطه أي إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على كتاب تلك الخطيئة لذي الله عز وجل قد أعلم قد اخبر في محكم كتابه انه يشاء ان يغفر دون انه قد يشاء ان يغفر دون شرك من الذنوب في قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء <تصفيق> <تصفيق> ما ما ما <تصفيق> <تصفيق> قد امنيت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب الاول واستدللت ايضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وثاقب اثناده الى قيس بن محمد بن اسعد تمام القران البخاري واستدللت ايضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أن الأسعف وهب له غلام فغضب عليه وقال والله, ما, والله ما, وهبت ما وهبت لك شيئا فلما اصبح رده عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبرا ليقصط عمالا بإمسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه قلت وتقدم حديث عبادة بن الصامت في قصة في البيعة ودليل على هذا المعنى قال أبو بكر اسم الخبر المصابح بصحة ما ذكرت أنها جنان في جنة واسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانتقاد لتستدل لتستدل بذلك على صحة تأويل الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لبعض المعاطف لن يدخل الجنة إنما أراد بعض التي هي أعلى وأشرف والتي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع إذ محاور أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة يريد لا يدخل شيئا من الجنان ويخبر أنه يدخل الجنة فتكون إحدى سلمتين دافعة للأخرى دافعة للأخرى وأحد الخبرين دافعا للآخر لأن, لأن هذا الجنس مما لا يدخله التناتر ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص ثم ساق بإثناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع أن الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنبئني عن حارثة أصيب يوم بذل فإن كانت في الجنة صبرت واحتسب وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في جنة وإنه أصابر في الدوسة الأعلى قال أبو بكر قد أمليت أكثر طرق أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين منها أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري في أفق في أفق من أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهما. وقول بعض أصحابه تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلا رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وأملت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة مئة عام. سمعنا هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب التي الذي يرتكبه بعض المؤمنين أن مرتكبه لا يدخل الجنة معناها لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والحوبات والخطايا هذا جواب اختاره ابن حزينها عن أهابه الوعيد التي سننا بعضا منها والتي فيها تحريم الجنة على أهلها تأوله اه رحمه الله لأن المراد لا يدخلون اعالي الجنان وأفاضلها وأنه ليس المراد أنهم لا يدخلون جنس الجنان يوجد الأحاديث الكثيرة التي فيها أن أن أهل التوحيد وأهل العقيدة يدخلون الجنة، لكن هذا قد لا ينطبق على جملة الأحاديث، لأن الأحاديث التي فيها أنهم لا يريحون رائحة الجنة، ونعلم أنه وأخبر في ذات الحالي أن يوجد من مسيرة كذا وكذا في ثمائة عامل لا يتأتي هذا التأويل وأيضا فإن في ذاتها الدخول النار والاستحقاق النار وأيضا فإن في ذاتها الخلود وفي ذاتها التأخذ بالكفر والخروج من الدين هو ذلك فاذا هنا جواب اخر ولعلها ياتينا وهو انها محموله على من استحل ذلك فإن الذي يستحل الحرام الذي هو اشرح شيء جلاله يعتذر قد طعن في الشر وقد رد بعض الدين وقد قبل بعضا دون بعض فلم يقبل الرساله كلها لا شك ان هذا كفء وبعضهم يتوقف عن التاويل ويقول احاديث اليهود ندريها على ظاهرها ولا نخوض في تاويلها ليكون ذلك أبلغ في الزجر مع اعتقادنا أنه لا يخلج أحدهم أهل التوحيد هم ولكن لما كانت هذه أحده فريحة وتأويلها فيه فتح لذاب التأويل لأحده الأخرى هنا وقلنا إنه لا نحضر بالتأويل النبي فيه يتكبث هذا صديقة كبير من العنج وهذه هذه الأحاديث كما تعلمون في تجلد ظاهرها الخوارج الذين قاتلوا الصحابة وقاتلوا المكلمين وكفروا بالذنب وكفروا عليا رضي الله عنه وأبا موسى ومنها بمسألة التحقيق قالوا إنك حتمت الرجال رجيبين الله ولما أرسل إليهم يستثيبهم قالوا لا نرجع إليك حتى تعترف على مسكة لأنك قد كفرت وأنك قد بطل أملك وجهادك وصحبتك وثوابك كلها مقلت بهذا الكفر وتستقبل من ثوبة وعملا جديدا من الآن قال كيف أعطني على نفسي بإلطان ثوابقي وهجرتي وجهادي معه وصحبتي الغسولي عليه الصلاه والسلام وأنا لم أفعل ما يوجب ذلك فاستمروا على خروجهم حتى قاتلهم في النهروان وما بعده وستدلة بها أيضا في الأسائرة في المتجلة بها المتجلة على خروج العفاة من الايمان ولكنهم لم يبطلوهم في الكفر إذن هو من هذه المتجلة وأن الآثي هي بين منزلتين يعني هي أحكام الدنيا لا نعاملهم معاملة كثارها مقاتل ونستحل استهل ما له وضمن استرساءه وعيضيته ولا نعاملهم معاملة المؤمنين هلوا به ومقاطبه بل هو بيره له, له يوم هذه الآخرة يحاكى فيه بحكم الخوارج وجعلوه من أهل الله واستجلوا وتمسكوا بغواهب أعضاء الأحاديث وأهل السنة لما رأوا من أحاديث صريحة أحاديث سفاعة التي فيها إخراج الموحدين من أهل من من الأسرة من النار وأنه لا يبقى في النار إلا من خلقه القرآن وجمعه الخنود ولم يكن في قلبه أبدا أن يقال لفلا للإيمان قالوا لا نمثل معنى كلام هذه ولا نطلع مع هذه الحادثة نمر على تلك الري ja, ja, dan komen ze erbij. Ik denk het niet Ja, ja, <t> ja, ja, <t> ja, ja, ja, ja, ja,